بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي حيان وأما المهمل مما يمكن تركيبه فأكثر من أن يعد وقد تعرض النحاة لبعضه فقالوا يزاد قبل فاء ثلاثي الفعل إلى ثلاثة نحو استخرج. وقبل فاء رباعيه إلى اثنين نحو يتدحرج ومنع الاسم من ذلك ما لم يشاركه لمناسبه في الاشتقاق نحو مستخرج ومتدحرج وشد مما زيد فيه قبل فاء قبل فاء ثلاثي الاسم حرفان انقل وانزه ويقال انزعو وإنقلس وإنقلس وإن وذكر ابن مالك ينجلب واستبرق ولا يوردان لأن الأول منقول من الفعل والثاني من اللسان العجم فلا يورد فيما شذ من الثلاثي الذي زيد فيه قبل فائه ثلاثة أحرف إذ ليس عربيا الوضع وقال ابن مالك وغيره أهملا من الوزيد أهملا من المزيد فعويل وقد ذكر وروده نحو سرويل وفعولا إلا عدولا وقهوبات نقلها أبو عبيد وهو ثقة وقال الفارسي لم يعرف بخرجها من حيث يسكن إليه فأما حبونا فمسمى بالجملة أو وزنه فعلفا أو أصله حبونا فابدل احتمالات وفعلال غير المضاعف إلا الخزعال نقله الفراء ولا يثبته أكثر النحاة وزاد بعضهم القفطال والقشعام عال غير مصدر نحو ميلاغ وفعلال غير مضاعف نحو الديداء وفوعال وأفعل وفعل أوصافا ففوعال اسما نحو نوراب أو توراب وحكى بعضهم أنه جاء صفة قالوا رجل هوهاء وندر ضيزة وعزها ورجل كيصة وامرأة سملات وحكى الجرمي في الفرخ امرأة حيكا وفيعل في المعتل العين إلا بالالف والنون كتيهان وتيحان وفيعل في الصحيح إلا ما ندر من بيأس وصيقل اسم امرأة وإلا طيل سام بكسر اللام وقيل روايته ضعيفة وقد أنكره الأصمعي وندر فعيل مثاله ضهيد وعثير وقال ابن جني مصنوعان وفعل النحو عليب قال ابن مالك في التسهيل منعت التصرف أفعال منها المبنية في نواسخ الابتداء وباب الاستثناء والتعجب وما يلي ومنها قل النافية وتبارك وسقط في يده وهدك من رجل وعمرتك الله وكذب في الإغراء وينبغي ويهيط وأهلم وأهاء, وأهاء بمعنى آخذ وأعطي وهلم التميمية وهاء و وهاء, وهاء بمعنى خذ وعم صباحا وتعلم بمعنى علم وفي زجر الخيل أقدم وهب وارحب وهجد قال ثالب في فصيحه تقول ذر ذا ودعه ولا تقول وذرته ولا ودعته ولا واذر ولا وابع ولكن تارك وهو يذر ويدع وقال ابن مالك في التسهيل استغنى غالبا بترك عن وذر وودع وبالترك عن الوذر والودع وقال ابن دريد في الجمهرة العرب لا تقول ودعته ولا وذرته في معنى تركته وإنما يقولون تركته ودعه وذره وذكر الأصمعي أنه سمع فصيحا يقول لم أذر ورائي شيئا أي لم أترك وهذا شاذ عنده وقال ابن درستويه في شرح الفصيح إنما أهمل استعمال ودع ووزر لأن في أوليهما واو وهو حرف مستثقل فاستغني عنهما بما خلى منه وهو ترك قال واستعمال ما أهمل من هذا جائز صواب وهو الأصل بل هو في القياس الوجه وهو في الشعر أحسن منه في الكلام لقلة اعتياده لأن الشعر أيضا أقل استعمالا من الكلام قال في الجمهرة قالوا تق تقا ثم أميت هذا الفعل ورد إلى بناء جعفر فقالوا تقتق وقالوا تتتقتق الرجل من الجبل إذا انحضر يهوي على غير طريق واستعمل ألهث ثم أميت وألحق بالرباعي من الهثهة وهو اختلاط الأصوات في الحرب أو في صخب قال الراجز فهثهة فكثر الهثهات واستعمل الجع ثم أميت وألحق بالرباعي في جعجعة والجعجعة القعود على غير طمأنينته واستعمل القح ثم أميت وألحق بالرباعي فقيل القحطح وهو العظم المطيف بالدبر، واستعمل الكح ثم أميت وألحق بالرباعي فقيل كح كح وهي الناقة الهرمة التي لا تحبس لعابها واستعمل الزع ثم أميت وألحق بالرباعي فقيل ذعذع الشيء إذا فرقه واستعمل رف الطائر رفا ثم أميت وقيل رف, رف إِذَا بسط جناحي شَعَّ شع يشع وقيل شعشعة شَغَّ شغ وقيل شرشغ وأميت صع وَقِيلَ وقيل صع. وَالصَّعْصَعَةُ والصعصعة اضطراب القوم في الحرب وغيرها وأميت ضع وقيل ضعضعة ضَغَّ ضغ وقيل ضغضغ وأميت طه وهط وقالوا فرس طهطاه وهو المطهم التام الخلق والهطهطه السرعة في المشي وما أخذ فيه من عمل واميت لعى وقيل لعلع وهو اسم موضع ولعلع لسانه إذا حركه في فيه وأميت قهها وقيل قهقه وقال ابن درستويه في شرح الفصيح ليس في كلام العرب اسم على مثال فعيلل ولكن مثل خفيدد وعميثل قال ولا على بناء فعلين ولا فعيل ولا فعلين فلذلك كسروا أول السرجين ودهليز لما عربوهما وقال ابن دريد في الجمهرة ليس في كلام العربي فاعيل ولا فعول ولا فوعل وقال أبو عبيد في الغريب المصنف لا يعرف في كلام العربي فعليل ولا فعليل إنما هو فعليل قال في الصحاح قال سيبوي لا تكاد تجد في الكلام يفعل اسما وفيه قال ابن العربي ليس في كلام العربي افعيل بالكسر ولكن افعيلا مثل اهليلج وابريسم واطريفل وفيه, وفيه ليس في كلام العربي فعيل ولا فعيل ولا فعيل وفيه قال ابن السراج لم تجئ فعلة ملاحظة هذه الأوزان غير مشكلة وقال ابن السكيد في الإصلاح ما كان على مثال فعيل أو فعليل أو مفعيل فهو مكسور الأول ولم يأتي فيه الفتح قال ابن دريد في الجمهرة ليس في كلام العرب جيم راء ميم نون إلا ما منه مرجان ولم أسمع له بفعل متصرف وذكر بعض أهل اللغة أنه معرب وأحر به أن يكون كذلك وقال أبو بكر الزبيدي في كتاب الاستدراك على العين ليس في الكلام فيعا ولا فعولا ولا تفعيل بكسر التاء اسما ولا صفة فأما تفعيل فقد جاء اسما نحو تمتين وتتبيب وهو في المصادر كثير قال ولا أعلم في الكلام شيئا على مثال فعللوة ولا على مثال على من الأفعال ولا أعلم في الكلام فعلا على إفعألة ولا شيئا على مثال فعلول ولا فعيل ولا أعلم اسما مظهرا على حرف واحد موصولا بهاء التانيث ولا فعلا على مثال أفعيل ولا نعلم في الرباعي ما على مثال افعل. خفيفا ولا نعلم في الكلام اسم ولا من فعيلا ولا شيئا من الرباعي على مثال فيعلا ولا فعلا ولا شيئا على مثال فعلا ولا فعلنان ولا فعلوت ولا أفعل نعتا ولا فعيل ولا فعنا وقال القال في كتاب المقصور والممدود ليس في كلامهم نفعل. قال الاندلسي سوى رجل نفرج جبان وقال القالي وزن هذا فعل لا لفقد نفعل في كلامهم وللزوم النون في تصارفه وقال ابن فارس في المجمل الهون الذي يدق فيه عربي صحيح كأنه فاعل من الهون ولا يقال هاوا لأنه ليس في كلامهم فاعل قال ابن فارس في المجمل لا تكاد الهمزة تجامع الحاء إلا قليلا كالأحاح العطش والأحاح الغيظ وأحيح اسم رجل وأحى في حكاية السعال قال ولا تجتمع همزة مع طاء ولا مع عين ولا غين قال وأما الهمزة والقاف فقليل ولكنهم يقولون الاقه الطاعة وأقر موضع والأقط من اللبن والماقط موضع الحرب قال والنون والراء لا يأتلفان إلا بدخيل كالنيرب وهي النميمة قال وأما الهاء والقاف فلم يأتي فيه شيء لإلا أن ناسا حكوا عن حق حق إذا أعطى عطاء قليلا وفيه نظر وأما الهاء والكاف فلم يروى فيه شيء عن الخليل وحدثنا القطان عن علي عن أبي عبيد إن هك صل المرأة إن هكذا إذا فرج في الولادة. وقال قوم إنهك البعير إذا لزق بالأرض عند بروكه ابن الأعربي هكه بالسيف ضربه ورجل هكوك ماجن والهك المطر الشديد والهك تهور البر. ذكر ضوابط واستثناءات في الأبنية وغيرها. قال سيبويه ليس في الأسماء ولا في الصفات فعل ولا تكون هذه البنية إلا للفعل قال ابن قتيبة في أدب الكاتب قال لي أبو حاتم السجستاني سمعت الأخفش يقول قد جاء على فعل حرف واحد وهو الدئل وهو وهي دويبة صغيرة تشبه ابن عرس قال وأنشدني الأخفش جاءوا بجمع لو قيس معرسه ما كان إلا كمعرس الدؤلي وبها سميت قبيلة أبي الأسود الدؤلي وزاد ابن مالك رؤم للسط ووعل لغة في الوعل وهو تيس الجبل قال سيبوي ليس في الكلام فعل وصف إلا في حرف من المعتل يوصف به الجمع وذلك قوم عيدا وهو مما جاء على غير واحده قال ابن قتيبة وقال غيره قد جاء مكانا سوى قال المرزوقي في شرح الفصيح وزاد عليه دين قيم ولحم زيم أي متفرق وماء روان أي كثير قال في بويه لا نعلم في الكلام أسعلا إلا يوم الأربعة قال ابن قتيبة وقال لي أبو حاتم قال لي أبو زيد قد جاء الأرمداد وهو الرماد العظيم وقال الأندلسي في المقصور والممدود جاء في المعرب أريحاء مدينة العماليق بالشام وأنصنا قرية بمصر قال سيبويه وليس في الكلام يفعول فأما قولهم يسرع فإنهم ضموا الياء لضمة الراء كما قالوا الأسود بن يعفر فضموا الياء لضمة الفاء قال ابن قتيبة ويقوي هذا أنه ليس في كلام العرب يفعل قال سيبويه وليس في كلام العرب مسعل إلا منخر فأما منتن ومغيرة فإنهما من أنتن وأغارة ولكنهم كسروا كما قالوا أخوك لإمك وفي ديوان الأدب للفاربي ولم يأتي على مفعل بكسر الميم والعين إلا منخر ومنتن وهما نادران وليس هذا من البناء لأنهم إنما كسروا أوائل هذين الحرفين إتباعا لكسرة العين قال سيبويه وليس في الكلام مفعول قال ابن خالويه في شرح الدريدية وذكر الكسائي والمبرد مكرما ومعونا ومألوكا فقال من يحتج لسيبويه إن هذه أسماء جموع وإنما قال سيبويه لا يكون اسم واحدا على مفعول قال ابن خالويه وقد وجدت أنا في القرآن حرفا فنظرة إلى ميسورة كذا قرأها عطاء قال سيبوي وقد جاء مفعول وهو قليل غريب جعل الميم بمنزلة الهمزة فقالوا مفعول كما قالوا أفعول وكذلك قالوا مفعال كما قالوا أفعال ومفعيل كما قالوا إفعيل وذلك معلوق للمعلاق قال ابن قتيبه وزاد غيره مغرود لضرب من الكمعه ومغفور لواحد المغافير ويقال مغثور وايضا منخور للمنخر وقالوا شبها بفعلول وفي الاصلاح لابن السكيت وتهذيبه للتبريزي ليس في الكلام مفعول بضم الميب إلا مغرود ومغفور ويقال مغثور بالثاء ومنخور ومعلوق لواحد المعاليق قال ابن قتيبة وقال غير السيبوي ليس يأتي مفعول من ذوات الثلاث وهي من بنات الواوي بالتمام وإنما تأتي بالنقص مثل مقول ومخوف إلا حرفين قالوا مثك مدوف وثوب مصون وأما ذوات الياء فتأتي بالنقص والتمام قالوا ضر مكيل ومكيول وثوب مخيط ومخيوط ورجل معين ومعيون وكذا في تهذيب التبريزي عن الفراء قال سيبويه لم يأتي في الكلام على فعول اسم ولا صفة قال ابن قتيبة وقال غيره قد جاء سبوح وقدوس وذروح لواحد الزراريح وحكى, وحكى سيبويه سبوح وقدوس بالفتح وكان يقول في واحد الزراريح زرحرح قال سيبويه لم يأتي على فعيل في الكلام إلا قليلا قالوا مريق وهو حب العصفر وكوكب دري قال ابن قتيبة وأما الفراء فزعم أن الدري منسوب إلى الدر ولم يجعله على فعيل فيكون وزنه فعليا قال سيبوي لا نعلم في الكلام فعلان إلا المضاعف نحو الجرجار والدهداء والصلصال والحقحاق وهو ضرب من السير وقال ابن قتيبة قال الفراء ليس في الكلام فعلان بطب فتح الفاء من غير ذوات التضعيف إلا حرف واحد يقال ناقة بها خزعال أي ظلع وأما ذوات التضعيف فالقلقال والزلزال وما أشبه ذلك وهو بالفتح اسم فإذا كسرته فهو مصدر وقال سيبوي فعلان بالكسر من غير المضاعف كثير نحو حملاق وقنطار وشملال والصفة سرداح وهلباج وفي الصحاح ليس في الكلام فعلال غير خزعال وقهقار إلا من المضاعف. وقال سيبويه قد جاء على قد جاء فعل بفتح العين في الأسماء دون الصفات. قالوا قرما وجنفاء وهما مكانان. قال ابن قتيبة وقال غيره قد جاء فعلاء في حرف وهو صفة قالوا للأمة سأداء بتسكين الهمزة وسأداء بفتحها وفي الصحاح لم يجئ فعلاء بفتح العين في الصفات وإنما جاء حرفان في الأسماء فقط قرما وجفناء وقد قالوا السأداء للأمة بالتحريك وهو نادر وفي كتاب المأصور للقالي زيادة نفساء لغة في النفساء والسحناء الهيئة لغة في السحناء ويقال في الأمة سأداء وتأداء بالفكس والسكود قال السبوي لا يكون في الكلام فعلاء إلا وآخره علامة التأنيث نحو نفساء وعشراء وهو يتنفس الصعداء والرحضاء الحم تأخذ بعرق قال سيبويه ليس في الكلام فعلاء مضمومة الفاء ساكنة العين ممدودة إلا قوباء وخشاء وهو العظم الناتئ خلف الأذن قال بعضهم والأصل قوباء وخشش فسكنوا قال الجوهري في الصحاح في حرف الباء والمزاء عندي مثلهما وقال في حرف الزاي المزاء بالضم ضرب من الأشربة وهو فعلاء بفتح العين فأضغم لأن فعلاء ليس من أبنيتهم ويقال هو فعال من المهموز وليس بالوجه لأن الاشتقاق لا يدل عليه قال القالي في المقصور والممدود قال محمد بن يزيد ليس لقوباء نظير إلا خشاء قال القالي والدوداء مسيل يدفع في العقيق قال فهذا نظير ثان لقُبَاب. قال سيبوي ليس في الكلام فعل والالف لغير التأنيث ولا نعلمه جاء على فعل والالف لغير التأنيث إلا أنهم قالوا بهمات فالحق الهاء كما قالوا امرأة سعلات ورجل عزهات. قال ابن قتيبة قال لي أبو حاتم قال الأخفش أو غيره لا يكون فعل صفة واما ضيزة فإنها فعل بالضم وإنما كسرت الضاد لمكان الياء. قال وليس في الكلام فعل إلا بالألف واللام أو بالإضافة وذلك نحو الصورة والكبرى لا تقول هذه امرأة صغر كما لا نقول هذا رجل أصغر حتى تقول أصغر منك وتقول هذه الصغرى وهذا الأصغر قال سيبويت لم يأتي في الكلام على مثال أفعل للواحد إنما هو من أبنية الجمع قال المرزوقي ومن جعل منه ابهل وأسنما فالمعروف فيه ضم الهمزة وآلق وآول فهو فارسي وأمرغ وأشد فهما جمعان وكذا أنعم اسم موضع اصله جمع سمي به قال سيبويه ليس في الكلام من ذوات الأربعة مفعل بكسر العين وإنما جاء بالفتح نحو مرمن ومدعن ومغزى قال ابن قال الفراء قد جاء على ذلك حرفان نادران سمعتهما بالكسر وهما مأقي العين ومأوي الأيل وسائر الكلام بالفتح قال سيبوي وأفعل قليل في الكلام قالوا أصبح قال ولم يأتي على أفعل إلا قليل من الأسماء قالوا أبلم وأصبع ولم يأتي وصفا قال ولم يأتي على أفعال إلا حرف واحد قالوا أسحار لضرب من الشجر قال وإفعلان قليل في الكلام لا نعلمه جاء إلا إسهمان وهو جبل وإمدان وإربيان وفي ليلة السيام قال ولم يأتي على أفعلان إلا حرفان قالوا يوم أرونان وعجين أنبجان وهو المختمر قال ولم يأتي على أفعلاء إلا حرف واحد وهو الأربعاء وهو اسم عمود من عمود الخباب قال وكذلك أفعلاء لم يأتي إلا في الجمع نحو أصدقاء وأنصباء إلا حرف واحد لا يعرف غيره وهو يوم الأربعاء قال ولم يأتي على أفعل إلا حرف واحد قالوا هو يدعو الأجفل ويقال أيضا الجفل قال وفعال قليل في الأسماء ولم يأتي الصفة نحو ساباق وخاتام ودانق للخاتم والدانق وزاد الفاربي هامان قال ولم يأتي على أفنعا إلا حرفان يقال ألنجج للعود وألندد من ألد وهو الشديد الخصومة بالباطل قال ولم يأتي على فعيل إلا حرف واحد قالوا سخاخين قال ولم يأتي على فعيل إلا حرف واحد قالوا عليب وهو اسم قال ولم يأت على فعلان إلا قليل قالوا السروطان قال ولم يأت على فعلان إلا حرف واحد قال الشاعر ألا يا ديار الحي بيستبعاني. قال ولم يأتي على فعلاء إلا قليل في الاسماء قالوا السيراء والخيلاء والحولاء والعنباء قال وفوعاء قليل قالوا توراب للتراث قال ولم يأتي على فعولاء إلا حرص واحد قالوا عشوراء وهو اسم. وفعل لا نعلمه جاء إلا فرس وتفع قليل قالوا التبشر وهو طائر وقال ابن كتيبة وزاد غيره تنوط وهو طائر أيضاً، وقال سيبوي ولم يأتي فيعل إلا في المعتل نحو سيد وميت غير حرف واحد جاء نادرا قال رؤبة، قال رؤ، قال ما بال عيني يكش العين فجاء به على فيعل وهذا في المعتل شاذ، قال ابن قتيبة وذهب قوم إلى أن نحو سيد وميت فيعل غيرت حركته كما قالوا بالصري وأموي وذهري، وقال الفراء هو فعل، واحتج بأنه لا يعرف في الكلام فعل، إنما هو فعل مثل صيرق وخيفق وضيعم. قال وفع ليل قليل في الكلام، قالوا غرنيق لضرب من صير الماء. قال وفع وفعل القليل، قالوا الصعر الطائر والزمرد حجر. ليس في كلامهم في وعل إلا مدغما والذي جاء منه جوار صلب شديد وزور يقال زوار قومه أي سيدهم ورئيسهم كذا قال ابن دريد في الجمهرة وقال بعضهم هذا غلط ليس في كلامهم في وعل أصلا وهذان في عل وأما في عل فجاء منه رجل حيث وضخم آدم وزيف طويل وصيهم صلب شديد ذكره ابن دريد في الجمهرة ليس في كلامهم فعيل بفتح الفاء وأما طهيب وهو الرجل الصلب فمصنوع لم يأتي في الكلام الفصيح وأما مهيع فهو مفعل منها عيهيع وأما مريم فاسم أعجمي ذكر ذلك ابن دريد في الجمهرة وقال أبو حيان في الارتشاف نذر فعيل مثاله ضهيد وعثير وقال ابن جني هما موضعان قال أما فعيل بكسر الفاء فكثير كحذيم وحمير وعثير وهو الغبار وحثيل وغريف وهما ضرب من الشجر وغريد أي ناعم وطريم العسل أو السحاب المتراكم وغريل وغريا الماء الخاتر الكثير الحب أو الطين وضريم صمغ وهم يغغ بالغين وقيل بالعين موت سريع وتريم موضع وطريف موضع وعصيب لقب حصن بن حذيفة وعليط اسم هذا ما في الجمهرة ليس في كلامهم فعلون بفتح الفاء إلا صعفوق بلا خلاف وهو من موالي بني حنيفة وزرنوق بخلاف وذلك في لغة حكاها أبو زيد واللحياني في نوادره والثاني المشهور فيه الضم والزرنوقان العمودان ينصب عليهم البكرة وأما فعلول بالضم فكثير وقال في الصحاح ترسوس بلد ولا يخفف إلا في الشعر لأن فعلول ليس من أبنيتهم ولم يجئ منه غير صعفوق وأما الخرنوب فإن الفصحاء يضمونه أو يشددونه مع حذف النون وإنما تفتحه العامة وقال ابن درستويه في شرح الفصيح العامة تقول ترسوس بسكون الراء وقربوس السرج بسكون الراء وهما خطأ لأن فعلونا ليس من أبنية كلام العرب ولا في المعرف كلمة إلا واحدة أعجمية معربة في قول العجاج من آب صعفوق وأتباع أخر وهو اسم معرفة بمنزلة إبراهيم وإسماعيل ونحوهما من الأسماء الأعجمية التي ليست على أبنية العربية وقال بعضهم روى الكوفيون الزرنوق وبعكوك وبعكوك الحر لشدة وصندوق بالفتح ولا يعرفوا ولا يعرف هذا بصري إلا بالفتح وفي الصحاح بعكوكه الناس مجتمعهم وفي التهذيب البعكوكة من الإبل المجتمعة العظيمة قال الأزهري هذا الحرف جاء نادرا على فعلول وأكثر كلامهم فعلول وفعلول وقال سيبويه بعكوك على فعلول لأنه ليس عنده فعلول والبعكوك الرهج والغبار وقال غيره في بعكوك نرى أن فت أنه فتح أوله لأنه أخرج مخرج المصادر نحو سار سيرورة وحاد حيدودة ليس في كلامهم فعول إلا حرفان خروع وهو كل كل نبت اللانة وعد ودواد وقال قوم اسم المرأة برع خطأ إنما هو برع ذكره ابن دريد في الجمهرة ليس في كلام العرب اسم يفعيل سوى يعضيد لنوع من الشجر ويقطين لشجر القرع ويبرين اسم بلد معروف ويعقيد للعسل وقيل للعسل المعقود بالنار ذكره صاحب القاموس في كتاب العسل وفي الجمهرة نحوه ليس في كلامهم فعاويل إلا سراويل قاله ابن خالوين ليس في الكلام فيعلون إلا حيزبون العجوز وقيدحون سيء الخلق وديدبون قال ابن دريد لا أحسب في الكلام غير هذه الثلاثة قال وقد جاءت كلمتان مصنوعتان في هذا الوزن قالوا عيدشون دويب وليس بثبت وصيخدون قالوا الصلاة ولا أعرفهما ليس في كلامهم فعالوة على هذا الوزن إلا سواسوة لغة في سواسية بمعنى سواء ومقاتوة ليس في كلامه نون بعدها راء بغير حاجز فأما نرجس فأعجمي معرب قاله في الجمهرة قال ابن خالويه وكذلك نرم أيلي ونرد وثوب نرسي فأما نرسيانة فعربي قد تكلموا به قيل لأعربي أتأكل السمك الجريس فقال تمرة نرسيانة غراء الطرف صفراء السائر عليها مثلها زبدا أحب إلي منها ليس في الكلام كلمة صدرت بثلاث ووات إلا أول قال في الجمهرة هو فوعل ليس له فعل والأصل وول قلبت الواو الأولى همزة وأضغبت إحدى الواوين في الأخرى فقالوا أول وقال ابن خالويه الصواب أن أول أفعل بدليل صحبة من إياه تقول أول من كذا قال أبو عبيد في الغريب المصنف قال الأحمر مشي شت الدابة بإظهار التضعيف ليس في الكلام غيره وقال ابن دريد في الجمهرة ليس في كلام العرب من فعل يفعل المضاعف ما يظهر إلا أربعة أحرف مشش الفرس وهو داء يصيب الخيل وصمم الرجل ولححت عينه إذا التصقت وبللت سنه واليلل تكسر الأسنان وذهابها وزاد ابن السكيت وابن خالوي ضبب البلد كثر ضبابه وألل السقاء إذا أنتنا. وصكك الدابة إذا استكت ركبتان وقد قطط شعره وفي الصحاح أرض ضببة كثيرة الضباب وهذا أحد ما جاء على أصله وفيه يقال الببت الدابة فهو ملب، وهذا الحرف هكذا رواه ابن السكيث وغيره بإظهار التضعيف وقال ابن كيسان هو غلط وقياسه ملب كما قالوا محب من أحبته ليس في الكلام فعل وفعل من الرباعي غير هذه الثلاث كلمات وهي طولات وطلا وهي الأعناق ومهات ومهن وهو ماء الفحل في رحم الناقة وحكات وحكا وهو شبه العضاء ذكر ذلك ثعلب في أمالي وفي نوادر ابن العربي واحد الطلا طلات وفليا وكذلك تقات وتقى قال ولم يجئ على مثل هذا إلا هذان الحرفان. وقال ابن خالويه في شرح الدرايدية لم يج على هذا الجمع من المعتل إلا مهات ومها وطلات وطلة وحكات وحكا وطلية وطلا وزبية وزبا. فأما من غير المعتل فكثير كرطبة ورطب ومرعة ومرع. قال أبو عبيد في الغريب المصنف. لم يأتي فعل وفعل إلا ثلاثة أحرف بضع من اللحم وبضع وبدرة وبدر وهضبه وهضب وزاد في الصحاح عن الأصمعي قصعة وقصع وحلقة وحلق وحيدة وهي العقدة وحيد وعيبة وعيب وزاد في المجمل سل الجماعة من الغنم وسيلا. ليس في كلامهم فعيل وجمعه أفعال إلا أحرف من السالم شريف وأشراف وفنيق وأفناق وبديل وأبدال وهم الصالحون وبكيم بمعنى أبكم وأبكام ذكره في الجمهرة وزاد في الصحاح بريء وأبراء ومليح واملاح ونصير وأنصار وزاد ابن مكتوم في تذكرته يتيم وأيتام و. قوي وأقوى ونفير وأنفار وقمير وأقمار وشرير وأشرار ونضيح وأنضاح وقري واقراء وكمي وأكماء وشهيد واشهاد وأصيل وأصال وأبيل وأبان قال ولعل ذلك جميع ما جاء, جميع ما جاء منه قال في الصحة ليس في الكلام فعل وأما تنطب فهو تفعل وقال ابن خالويه في شرح الفصيح حدثنا ابن مجاهد عن السمري عن الفراء قال المصادر على فعل قليلة قد جاء في ذلك الهدى ولقيته لقى وزاد المرزقي في شرحه السورة لم يجئ فعل إلا حلز وهو القصير وجلق موضع وهو معرب قاله ابن دريد في الجمهرة وقال ابن خالويه في كتاب ليس لم يأتي على فعل إلا حمص وجلق موضع وهو دمشق ورجل حلز وحلزاء البخيل وأهل الكوفة يقولون حمص وجلق بالفتح وأهل البصرة بالكسر وزاد بعضهم قنا لم يجد فعل إلا نرجس قاله في الجمهرة قال وهو فارسي معرب وقد ذكره النحويون في الأبنية وليس له نظير في الكلام فإن جاء بناء على فعل في شعر قديم فاردده فإنه مصنوع وإن بنى مولد هذا البناء واستعمله في شعر أو كلام فرد أولاه هذا كلام ابن دري لكن قال الزمل كان في شرح مفصل نرجس نفعل إذ ليس في الأصول فعل بكسر اللام الأولى قال ابن دري في الجمها ليس في كلامهم فعلا إلا جخدب في قول بعض أهل اللغة ونقل ابن خالويه عن ابن دريد أنه قال ليس في كلامهم فعلا إلا سودد وجؤذر وجندب وحمضب كلها مفتوحة ومضمومة وقال الزبيدي في كتاب الاستدراك على العين ليس في الكلام على مثال فعل إلا أحرف لا يقول بها البصريون مثل طحلب وبرقع وجزر. لم يجئ من فعل إلا خضم وهو لقب العنبر بن عمرو بن تميم وعثر وبذر وهما موضعان وبقم فارسي معرب وقد تكلمت به العرب قال كمرجل الصباغ جاش بقمه وذكره في الجمهرة وفي الصحاح قال أبو علي ليس في كلامه اسم على فعل إلا خمسة فذكر الأربعة وزاد شلا موضع بالشأم وهو أعجمي وفي الصحاح خضم أيضا اسم ماء وزاد بن مالك شمر اسم فرس ونظمها في بيت فقال وبذر وبقم وشمرو وخضم وعثرو لفعل. أما فعل بالضم فكثير نحو غرب وغبر وزمج والخلب وغيرها. فائدة ذكر بفارس في المجمل أن بقم عربي على خلاف ما في الجمارة لكن في الصحاح قلت لأبي علي الفارسي بقم عربي هو قال معرب لم يجعل على بالضم والقصر إلا أربا من أسماء الداهية وشعبا وأدما موضعان ذكر ذلك ابن دريد في الجمهرة وابن السكتي في المقصور والممدود وعبارته كل ما جاءك في آخره الألف مضموما أوله فهو ممدود إلا ثلاثة أحرف جاءت نوازر من ذلك الأربا والأدما وشعبا وفي شرح الدريدية لابن خالوي ليس في كلام العرب اسم على فعل إلا ثلاثة أحرف وذكرها ثم قال وزاد أبو عمر الزاهد جونافا اسم موضح قال أبو حيان وينظر أهو بالخاء أو بالجيم وحلكا دويبا انتهى وزاد القاري في المقصور أورنا حبة تطرح في اللبن فتخثر، والأدمى حجارة حمر في بلاد بني قشير وهو غير الأدمى السابق والجعب عظام النبل التي تعض ولها أفواه واسعة لم يجئ من فعلا بكسر الفاء وفتح اللام إلا درهم وهو معرب وقد تكلمت به العرب قديما وقلفع وهو الطين اليابس المتفلق في الغدران وغيرها وقرطع وقردع وهو قبل الإبل وهبلع رجل النهم. وهجرع طويل مضطرب الخلق ومما يلحق بهذا الباب خروع وهو كل نبت لين وعثور ويبا وبروع اسم امراه صحابية ذكره في الجمهرة وزاد سيبويه قلعا وهو اسم وذكر ابن خالويه أن الاخفش قال في هبلع وهجرع وزنهما هفعل والهاء زائدة لأنه من البلع والجرع وزاد المرزوقي في شرح الفصيح ضده لم يجد في المضاعف فعلال إلا قد قاض وهو الأسد قاله ابن ذريب وقال الفاربي في ديوان الأدب لم يأتي على فعلال شيء من اسماء العرب من الرباعي السالم إلا مكرر الحشو وذلك الفسطاط والقرطاط فأما الفسطاط فحرف الرمي وقع إلى العرب فتكلمت به لم يجد في المصادر على فعلاليل إلا قرقر الحمام قرقريرا وسمعت غط مطيط الماء وازمهر يومنا زمهريرا اشتد برده وهندليق كثرة الكلام وناقة خرعبيل صلبة قاله ابن دريد لم يجع في الأسماء على يفتعول إلا يستعور وهو موضع قال عروة بن الورد أطعت الآمرين بصرم سلما فطاروا في عضاه اليستعوري كذا في الجمهرة وقال غيره سبويه يقول ليس في كلام العربي يفتعول ويستعور فعللول وهو البلد البعيد ويقال موضع قريب من المدينة لم يج لم على فعل بكسرتين إلا إبل وإطل وهو الخصر وإبد زغة في الأبد بمعنى الدهر وقالوا في سجعهم أتان إبد في كل عام تلد ولا يقال هذا إلا في الأتان خاصة ذكره في الجمهرة وقال ابن فارس في المجمل الإبد الأتان المتوحشة وزاد ابن خالويه وتد لغة في الوتد ولعي بالصبيان خلد جنب وبأسنانه حبر أي صفرة وامرأة بليز أي ضخمة والبليس طائر وهو البلصوس وزاد ابن بري إجد لغة في وجدة وإجد إجد زجر للفرس وبذخ بذخ للهدير من البعير وتغر تغر حكاية للضحك ورأيت على حاشية الصحاح بخط ياقوت قال ابن الأعربي رجل حلز بتخفيف اللام أي بخيل ضيق فإذا شددت اللام فهو ضرب من النبت وزاد أبو حيان في شرح التسهيل مشط لغة في المشت وإثر لغة في الأثر ودبس لغة في دبس خطب نكح لغة في خطب نكح وتقر تقر تقر مثل تقر تقر وعبل اسم بلد وجحظ وإحظ وخدج زجر للغنم وإجس وجذر زجر للغ... للعنز والجمل لم يجع على فعلياء إلا كيمياء وهو معرب وسيمياء وهو وهي مثل السيمة وجربيا وهي الريح الشمال قاله ابن دريد وزاد غيره قرحيا الأرض الملساء وزاد الأندلسي في المقصور والممدود الكبرية لم يجع على فعالان إلا سلامان شجر وفي العربي بطنان يقال لهم بن سلامان وحماطان نبت قاله ابن دريد قال بعض من ألف في المقصور والممدود من أهل الأندلس جميع من تهى إلينا من أمثلة المقصور 78 مثالا سوى ما استعمل من كلام العجم المعرب مما لم نضمه إلى ثقاف, إلى ثقاف وزن ومن حروف الأدوات والأصوات قال وأمثلة الممدود 62 مثالا سوى المعرب وفي هذا وفي هذا الكتاب لم يأتي مقصورا مفرد على فعل سوى حرفين ثم اسم فرس والصراط السوى وهو في الجمع كثير كغاز وغزة قال ولا على يفعل سوى يبنى قرية بين فلسطين وبيت المقدس قال ولا على تفعل سوى ترعى موضع وتبنى قرية بدمشق ويقولون في الذم يبن ترنى وكذا في المقصور للقاري قال ولا على فعلا بالضم والتنوين سوى موسا التي يحلق بها ذكره أبو حاتم ونونه قال ولم يجأ صفة على فعل بالكسر إلا قسمة ضيزة فأما الاسم عليها فكثير وفي الصحاح ليس في كلام العربي فعل صفة وإنما هو من بناء الأسماء كالشعر والدفلة وأما قسمة ضيزة فهي فعل بالضم مثل حبلة وطوبة وإنما كسر الضاضة لتسلمتها لم يجع من الأسماء على فعلان بالفتح إلا ردمان ورخمان وسلمان وقرمان وصعران أسماء مواضع وصفوان اسم. قال ابن دريد لم يجع على فعلوت إلا ملكوت وجبروت ورحموت من الرحمة ورهبوت من الرهبة وعظموت من العظمة وسلبوت من السلب وناقة تربوت آنسة لا تنفر وحلبوت ركبوت تصلح للحلب والركوب ورجل خلبوت خداع ماكر قال الشاعر وشر الرجال الخالب والخلبوت ذكره ابن دريد وزاد الفارابي ثلبوت أرض لم يج على فعلوت إلا رحموت من الرحمة ورهبوت من الرهبة ورغبوت من الرغبة قاله ابن وزاد غيره ملكوتا الملك وناقة حلبوتا وركبوتا وجبروتا العظمة لم يجع على فعلوة إلا ترقوة وهي القلت بين العنق ورأس العضل وحرقوة وهي أعلى اللهات والحلق وثندؤ وقرنؤ نبت وعرقوة احدى عراقي الدلو وهي الخشفتان المصلبتان في رأسها وعنصوة إحدى عناص الشعر وهو المتفرق وقالوا عنصوة وليس بالجيد ذكره ابن دوري وفي شرح الفصيح للمرزوقي زعم الخليل أن العرب لا تضم صدر هذا المثال إلا أن يكون ثانيه نونا نحو عنصوة وتندؤ وفي الصحاح ملكوة العراق مثال الترقوة وهو الملك والعز لم يج على فع لأوة إلا سندأوة كري ورجل حنضأوة عظيم البطن وكنسأوة عظيم اللحية وقندأوة صلب شديد وعندأوة نحوه قاله ابن دري لم يجئ فعيل وفعلاء من بنات الياء إلا نفي ونفوا ذكر ذلك أبو زيد كذا في الجمهرة لم يجئ فعيل في المضاعف مجموعا على فعلا كذا في الجمهرة قال بعضهم إلا حرفا واحدا حكاه سيبوي شديد وشدداء لم يجئ فعال وفعيل مجموعا على فعل إلا أربعة أحرف أديم وأدم وأفيق وأفق وهو الأديم أيضا وإهاب وأهب وعمود وعمد وقد قالوا عمد في هذا وحده كذا في الجمهرة وزاد أبو عمر الزاهد قضيم وقضم وعسيب وعسب لم تجتمع الراء واللام إلا في أحرف معدودة منها الورل دابة مثل الضب وأرل اسم جبل وجرل وهي الحجارة المجتمعة والغرلة والغر... القلفة ذكره الموثق البغدادي في ذيل الفصيح لم يج على فعل من ذوات الواوي والياء إلا حرفان وهما سوى وطوا قاله في الجمهرة لم تجتمع الباء والميم في كلمة إلا في يبنبم وهو جبل أو موضع قاله ابن ذريد لم يجل في كلامهم على مثال فاعلاء غير عاشوراء قاله في الجمهرة وزاد ابن خالويه سامعاء وهو اللحم في التوراه وخابوراء حكاه ابن الاعرابي عن النهر وزاد الموفق البغدادي في ذيل الفصيح الضاروراء والساروراء للضراء والسراء والدالولاء الدلالة. لا يجوز أن يكون فاء الفعل وعينه حرفا واحدا في شيء من كلام العرب إلا أن يفصل بينهما فاصل مثل كوكب وقيقب فأما ببة فلقض كأنها حكاية وزعم الخليل أن ددا حكاية لصوت اللعب والله ذكر ذلك ابن درستويه في شرح الفصيح وقال المرزقي لم يجئ من ذلك بلا فاصل إلا قولهم دد وددا لم يؤنث من مفعيل بالهاء سوى مسكينة تشبيها بفقيرة ذكره الفارابي في ديوان الأدب لم يأتي فعلت بالضم متعديا إلا كلمة واحدة رواها الخليل وهي قولهم رحبتك الدار ذكره الفاربي وفي الصحاح قال الخليل قال نصر بن سيار أرحبكم الدخول في طاعة الكرماني أي أوسعكم قال وهي شاذة ولم يجئ في الصحيح فعل بضم العين متعديا غيره وأما المعتل فقد اختلفوا فيه قال الكسائي أصله قلته قولته، وقال السيبويه لا يجوز ذلك لأنه لا يتعدى، وقال الفرabi في باب مفعل بفتح العين بفتح الميم وكسر العين، لم نجد على هذا المثال شيئا إلا بالها نح أرض مزلة مضلة والمذمة والمضنة والمضنة. وقال في باب مفعل بضم الميم وكسر العين لم نجد على هذا المثال شيئا إلا بالهاء نحو المرض اللبن الخافر والمرنة القوس وقال النحاس في شرح المعلقات ليس في كلام العرب مفعل إلا بالهاء في حروف جاءت شاذة نحو مقبرة وميسورة قال تعلم في أمالي لم يسمع الضم في هذا الجنس إلا في أربعة مواضع رباع ورباع وثمان وثمان وجوار وجوار ويمان ويمان قرئ وله الجوار المنشات. قال وقال الفراء وغيره من أهل العربية فعل يفعل لا يجيء في الكلام إلا في هذين الحرفين مت تموت ودمت تدوم في المعتل وفي السالم فضل يفضل في لغة وقال لم يجئ عسى زيد قائما إلا في قوله عسى الغوير أبؤسا وقال لم يجئ الضم في الآلات إلا في مصعط ومقخل ومدهن والبواقي بالكسر والمصادر تقال بالفتح يفرقون بينها وبين الآلات وقال ابن السكيد في كتاب المقصور والمندود قال الأصمعي لم أسمع فعلا إلا في المؤنث إلا في بيت جاء لأمية ابن أبي عائد في المذكر كأني ورحلي إذا رعتوها على جمز جازئ بالرمال فعال قال القالي في أمالي لم يأتي من فعال جمعا إلا احرف قليلة جدا مثل رباب جمع ربا وهي الحديثة النتاج ونعم جفال الكثيرة الشعر ونعم كباب كثيرة وفرار جمع فرير وهو ولد البقرة وبراء جمع بريء وقال ابن السكيت والسيرافي وغيرهما لم يأتي شيء من الجمع على فعال إلا أحرف تؤام جمع توام وشات الربا وغنم الرباب وذئر وظؤار وعرق وعراق ورخل ورخال وفرير وفرار ولا نظير لها وقال الزجاجي في أماله لم يجئ من الجموع في كلام العرب على فعال إلا ستة أحرف فذكر الستة التي ذكرها السيرفي بعينها وقال ابن خالويه في كتاب ليس لم يجمع على فعال إلا نحو عشرة أحرف عرق وهو اللحم على العظم وعراق ورخل من أولاد الضأن وروخال وشاة الربا ورباب وتؤم وتؤام وفرير وفرار ولد الضبية ولد الضبية ونزل ونزال ورزل ورزال وثني وثناء وهو الولد الذي الذي بعد البكر وناقة بسط أو بسط إذا كانت غزيرة والجمع بساط انتهى فحصل من مجموع ما ذكروه ثلاث عشرة كلمة وزاد الزمقشري في أبيات له عرام وهو بمعنى العراق ونظم في ذلك ابياتا فقال ما سمعنا كلم غير ثمان هن جمع وهي في الوزن فعال فرباب وفرار وتؤام وعرام وعراق ورخال وضؤار جمع ظئر وبساط جمع بسط هكذا فيما يقال وقد زيلت عليه بما فاته فقلت ولقد زيد ثناء وبراء ونذال ورذال وجفال وقباب في قباب ليس مع كتب القالي فهيا يا رجال قال الجوهري في الصحاح حقي عن أبي عمرو بن العلاء القبول بالفتح مفتر لم أسمع غيره وزعم بعضهم أنه يقال في لغة الوضوء بالفتح للمفتر والوقود كذلك وقال بعضهم القبول والولوع مفتوحان وهما مصطران شاذان وما سواهما من المصادر فمبني على الضم قال عن الأخفش يقال هنأني الطعام يهنئني ويهنأني ولا نظير له في المهموز وقال قال القاسم بن معين لم تختلف لغة قريش والأنصار في شيء من القرآن إلا في التابوت فلغة قريش بالتاء ولغة الأنصار بالهاء قال وطئ الرجل المرأة يطأ سقطت الواو منه كما سقطت في يسع لتعديهما لأن فعل يفعل مما اعتلفائه لا يكون إلا لازمة فلما جاء من بين أخواتهما متعديين خلف بهما نظائرهما وقال يقال حبه يحبه بالكسر وهذا شاذ لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر إلا ويشرقه يفعل بالضم إذا كان متعديا ما خلى هذا الحرف وقال باب المضاعف إذا كان يفعل منه مكسورا لا يجيء متعديا إلا أحرف معدودة وهي بته يبته ويبته وعله في الشرب يعيله ويعله ونم الحديث ينمه وينمه وشده يشده ويشده وحبه يحبه وهذه وحدها على لغة واحدة وإنما سهل تعدي هذه الأحرف إلى المفعول اشتراك الضم والكسر فيهن وقال المصدر من تفاعل يتفاعل مضموم العين إلا ما روي في هذا وهو تفاوة فإن أبا زيد حكى في مصطره تفاوة وتفاوت بفتح الواو وكسرها وقال لم يجئ فعل الله وأما المرعز وهو الزغب الذي تحت شعر العنز فهو مفعل الله وإنما كسر الميم اتباع لكسرة العين كما قالوا منخر ومنتن وقال الأسنان كلها إناث إلا الأضراس والأنياب وقال لم يجئ فواعل جمعا لفاعل صفة لمذكر من يعقل إلا فوارس وهوالك ونواكس والمعروف أنه جمع لفاعل كضاربة وضوارب أو فاعل صفة لمؤنث كحائض وحوائض أو مذكر لا يعقل كجمل بازل وبوازل فأما فوارس فإنما جمع لأنه شيء لا يكون في المؤنث فلم يخف فيه اللبس وأما هوالك فإنما جاء في المثل يقال هالك في الهوالك فجرى على الأصل لأنه قد يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها وأما نواكس فقد جاء في ضرورة الشعر قال الفرزدق وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خبع الرقاب نوافس الأبصار وقال ليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء وقال الإناث في أسنان الإبلي كلها بالها إلا السدس والسديس والبازل وقال لم يستعملوا من ان الطائر تفعل إلا مبدلا قال تقض استثقلوا ثلاث ضابات فأبدلوا من إحداهن يا وقال, وقال قال قطرب المرباع الربع والمعشار العشر ولم يسمع في غيرهما وقال لم يأتي على فعلان إلا سبعان بضم الباء وهو موضع قال ابن مقبل ألا يا ديار الحي بالسبعان امل عليها بالبلى الملواني وقال تقول عملته مساوعه من الساعه ومياومة من اليوم ولا يستعمل منهما إلا هذا قال ليس في الكلام اوقفت إلا حرف واحد اوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلعت وحكى أبو عمرو الشيباني يعني في كتاب الجيم كلمتهم ثم أوقفت أي أمسكت وكل شيء تمسك عنه تقول أوقفت وحكى أبو عبيد في المصنف عن الأصمعي واليزيدي أنهما ذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال لو مررت برجل واقف فقلت له ما أوقفك هنا لرأيته حسنا وحكى ابن السكيت عن الكسائي ما أوقفك هاهنا وأي شيء أوقفك هنا أي أي شيء صيرك إلى الوقوف وفي كتاب الإصلاح لابن السكيت قال أبو سعيد قال أبو قال أبو عبيدة أوقفت فلانا على ذنوبه إذا بكته بها وأوقفت الرجل إذا استوقفته ساعة ثم افترقتما لا يكون إلا هكذا ثم حكى قول الكسائي قال ابن دري لم يج في الكلام فعل فاعلا إلا حرفان خنق خنقا وضرط ضرطا قال ابن خالوي وحكى الفراء حلف حلفا وحبق حبقا وسرق سرقا ورضع رضعا قال ابن دوري لم يجئ فعلت الشيء ففعل إلا سبعة أحرف غضت الماء فغاض وسرت الدابة فسارت ووقفته فوقف وكسبته فكسب وجبرت العظم فجبر وعرت عينه فعارت وخسأت الكلب فخسأ انتهى اي زجرته قلت حقي في ديوان الادب كففته عن الشيء فكفى. قال في الغريب المصنف لم أفعل افعل فهو فاعل الا ما قال الاصمعي اذقل الموضع فهو باقل من نبات البقل واورس الشجر فهو وارس اذا اورق ولم يعرف غيرهما وزاد الكسائي ايفع الغلام فهو يافع قلت وفي الصحاح بلد عاشب ولا يقال في ماضيه إلا أعشبة الأرض وفيه أقرب القوم إذا كانت إبلهم قوارب فهم قاربون ولا يقال مقربون قال أبو عبيد وهذا الحرف شاد وفي أماد القالي القارب الطالب للماء يقال قربت الإبل وأقربها أهلها قال الاصمعي فهم قاربون ولا يقال مقربون وهذا الحرف قال ابو عبيد وهذا الحرف شاذ وفي أماد القالي القارب الطالب للماء يقال قربت الإبل واقربها اهلها قال الاصمعي فهم قاربون ولا يقال مقربون وهذا الحرف شاذ وقال القالي انما قالوا قاربون لانهم ارادوا ذو قرب وأصحاب قرب ولم يبنوه على أقرب قال الفراء في كتاب الأيام والليالي إذا جتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت نحو أيام وكية وغية ونية وأمنية وأربية وهذا قياس لن كسار في إلا, في إلا في ثلاثة أحرف النوادر. قالوا ضيوا وهو السنور البرية وقالوا رجاء بن حيوه وقالوا خيوان لحي من العرب فجاءت هذه الأحرف الثلاثة نوازر بلا ادغام. قال الفراء الشهور كلها مذكرة إلا جمادين، فإنهما مؤنثان لأن جماده جاءت بالياء على بنيه فعالة وهي لا تكون إلا للمؤنث ولهذا قيل جماد الأولى وجماد الآخرة فإن سمعت تذكير جمادة في الشعر فإنما يذهب به إلى الشهر وقال الأيام كلها تثنى وتجمع إلا الاثنين فإنه تثنية لا يثنى وقال ابن دريد في الجمهرة جعلت العرب مفعلا في ثلاثة مواضع أحصن فهو محصن وألفج فهو ملفج إذا أفلس وأسهب فهو مسهب بفتح الهاء وكذا في نوادر ابن الأعرابي قال في قال في ديوان الأدب قليل أي يأتي فعال من أفعل يفعل ومنه الدراك للكثير الإدراك وقال ابن خالويه في كتاب ليس ليس في كلامهم فعال من أفعل إلا جبار من أجبر ودراك من أدرك وسأار من أسأار وقال سعل في أمالي لا يكون من أفعل فعال إلا جبار من أجبر ودراك وسأال وسأار من أسأرت أبقيت وفي شرح المقامات لسلام الأنباري جاء فعال من أفعل نحو دراك وسأار وفحاش وقصار ورشاد وحسان وجبار وحساس قال في الجمهرة احبست الدابة احباسا اذا جعلته حبيسا فهو محبس وحبيس وهذا احد ما جاء على فعيل من افعل قال صاحب العين ليس في الكلام نون أصلية في صدر كلمة. قال الزبيدي في استدراكه قد جاءت كثيرا في صدر الكلمة نحو نهشل ونهسر ونعنع قال الزبيدي لا يكون جمع على مثال فعول آخره الواو إلا قولهم نجو وفتو وهما نادران قال ابن خالويه في كتاب ليس لا أعرف فعل في المضاعف إلا حرفا واحدا لب الرجل من اللب وهو العقل وما رواه واحد إلا يونس حتى اطلعت طلعة حرف ثاني وهو عززت الشات قل لبنها من قولهم شات عزوز ضيقة الأحاليل قليلة اللبن ضيقة الفتوح ليس في كلام العربي تصغير بالالف إلا حرفان ذكرهما أبو عمر الشيباني عن أبي عمر الهذلي ذوابة يريد دويبة وهداهد تصغير هدهد وأملح ما سمع في التصغير ما حدثني أبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال تصغير جيران أجيار لأن الجمع الكثير في التصغير يرد إلى الجمع القليل ورد جيرانا إلى أجور فقال لما صغر أجيوار ثم قلب الواو ياءا وادغم كما تقول في تصغير أسواق أسياب إذا اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن قلبت الواو ياءا وادغمت نحو يوم وأيام والأصل أيوان وكويت الداب كين وأصله كويا إلا أربعة أحرف حيوان قبيلة وحيوة اسم رجل وعول كلب عوية واحدة وضيوان وهو السنور وما عدا ذلك فمضغم إلا قولهم في أسود أسيود وأسيد فإنه بخلاف لم يأتي ألا بضم الهمزة بمعنى أول إلا في بيت واحد وما ذكره غير ابن دريد قال قال امرأ القيس يصف قبرا لمن زحلوقة زل بها العينان تنهل ينادي الآخر الأل ألا حل ألا حل ليس في كلام العرب كلمة أولها واو وآخرها واو إلا واو فلذلك يجب أن يكتب كل مقصور أوله واو بالياء نحو وحاول وجا والوضع لأنك تحكم على آخره بالياء إذا لم تجد كلمة أول واو وآخر واو، وكذلك ما كان ثانيه هواوا من المقصور اكتبه بالياء مثل الهوى والنوى والجوى في الأعم الأكثر ليس في كلام العربي فعال جمع على فواعل إلا حرفان دخان ودواخ وعسان وعواسن والعسان الدخان والغبار قلت وكذا قال الزجاجي في أماله إنه لا يعرف لهما نظير وليس في كلام العرب فعل يفعل فعلا إلا سحر يسحر سحرا ليس في كلامهم اسم أول هوياء مكسورة إلا يسار لليد اليسرى لغة في اليسار والفتح هي الفصحى ليس في كلامهم فعل فعلا إلا طلب طلبا ورقص رقصا وطرد طردا وجلب جلباً وسلب سلبا ورفض رفضا ستة أحرف جاء الماضي والمصدر فيهن مفتوحين ليس في كلامهم أصرفت إلا حرف واحد أصرفت القافية إذا أقويتها وأنشدا قصائد غير مصرفة القوافي فأما سائر الكلام فصرفت صرف الله عنك الأذى وصرفت القوم صرف الله قلوبهم وصرف ناب البعير ليس في كلامهم المصدر المرة واحدة إلا على فعل سجدت سجدة وقمت قومة وضربت ضربة إلا في حرفين حججت حجة واحدة بالكسر ورأيته رؤية واحدة بالضم وسائر كلام العرب بالفتح وحدتني أبو عمر عن ثعلب عن, ال... عن ابن الأعربي رأيته رأية واحدة بالفتح فهذا على أصل ما يجب ليس في كلامهم كلمة فيها ثلاثة أحرف من جنس واحد ليس ذلك من أبنيتهم استفقالا إلا في حرفين غلام ببة أي سمين وقول عمر بن الخطاب لإن بنيت إلى قابل لاجعل الناس ببانا واحدا أي أساوي بينهم في الرزق والاعطيات. ليس في كلامهم أفعل فهو مفعل إلا ثلاثة أحرف أحسن فهو محسن وألفج فهو ملفج أي أفلس وأسهب في الكلام فهو مسهب بلغ هذا قول ابن دري وقال ثعلب أسهب فهو مسهب فهو مسهب في الكلام وأسهب فهو مسهب إذا حفر بئرا فبلغ الماء ووجدت بعد سبعين سنة حرف الرابع وهو إجرأشة الإبل سمينت فهي مجرأشة بفتح الهمزة قلت وفي شرح الفصيح للمرزوقي أسهب فهو مسهب إذا زال عقله من نهش الحية ليس في كلامهم اسم على مفعول إلا مغرود وهي الكمأة ومعلوق شجر ومنخور لغة في المنخر ومغفور من المغافير صمغ حلو ليس في كلامهم اسم على فعلول وفعلان إلا طنبور وطنبار وجذمور وجذمار أصل الشيء وعسلوج وعسلاج الغصن وبرغوز وبرغاز للشاب الطري وللغزال وشمروخ وشمراخ وعثقول وعثكال للنخل وعنقود وعنقاد وحذفور وحذفار نواحي الشيء قلت زاد ابن السكيث في الإصلاح مزمور ومزمار وزنبور وزنبار وبرزوغ وبرزاغ حسم الشباب وأذقول وأذكال ليس في كلامهم فعل ثلاثي يستوعب الأبنية الثلاثة فعل وفعل وفعل, وفعل إلا كمل وكمل وكمل وكذر الماء وكدر وكذر وخثر العسل وخثر وخفر, وخفر وسخوى الرجل وسخى وسخيا وسروا وسرى وسريا ليس في كلامهم مصدر تفاعل إلا على التفاعل بضم العين إلا حرف واحد جاء مفتوحا ومكسورا ومضموما تفاوت الأمر تفاوتا وتفاوتا وتفاوتا وهو غريب مليح حكاه أبو زيد. لم يأتي فعل فهو فاعل إلا حرسان. فرها فهو فاره وعقرت المرأة فهي عاقر وأما طهر فهو طاهر وحمض فهو حامض ومثل فهو ماثل فبخلاف لأنه يقال حمض أيضا وطهر ومثل ليس في كلامهم أفعل الشيء وفعلته إلا أكب زيد وكببته وأقشعت الغيوم وقشعتها الريح وانسل الريش والوبر ونسلتهما وأنزفت البئر ونزفتها وأشنق البعير رفع رأسه وشنقته أنا حبسته بزمامه ليس في كلامهم أفعل فهو فاعل إلا اعشبت الأرض فهي عاشب واورث الرمث وهو ضرب من الشجر إذا تغير لونه عن البياض فهو وارث وأيفع الغلام فهو يافع وابقلت الأرض فهي باقل واغض الليل فهو غاض وأمحل البلد فهو ماحل ولم يأتي أفعله فهو مفعول إلا أجنه فهو مجنون وأزكمه فهو مزكوم، وأحزنه فهو محزون وأحبه فهو محبوب ليس في كلامهم مصدر على تفعله إلا حرف واحد وهو التهلك لم يأتي اسم على ستة أحرف إلا قبع وهو الجمل الضخم وقيل الفصيل المهزول ويبلغ بالزوائد ثمانية إشهاب بل فرسو اشهي ووجدت حرفا اخر في فلان عفنججية اي حماقة مشبعة ليس في كلامهم رجل افعل وفعل الا ارمد ورمد واحمق وحمق وثوب اخشن وخشن واحدب وحدب وابح وبحح وامتد ونكد واوجل ووجل واقعس وقعس واشعس وشعث وأجرب وجرب وأجدع وجدع لم يأتي مفعول على فعل إلا حرف واحد غلام جدع أي قد أسيء غذاؤه ويقال أيضا غلام سغل مثل جدع فقد صار حرفين فعيل جائز فيه ثلاث لغات فعيل وفعال وفعال رجل طويل فإذا زاد طوله قلت طوال فإذا زاد قلت طوال وفي القرآن إن هذا لشيء عجاب وعجاب وفيه أيضا ومكروا مكرا كبارا وقبارا ليس في كلامهم مقصور جمع على أفعله كما يجمع الممدود إلا قفا وأقفية كما جمعوا بابا أبوبة وندي أنديا وهذا شاد كما شذ الرضا وهو مقصور فقالوا رضا فمدوا ليس في كلامهم اسم ممدود وجمعه ممدود إلا حرف واحد داء وأدواء وهذا سأل عنه ابن بسام بحضرة سيف الدولة وإنما صلح أن يكون ممدودا في اللفظ وأصله القصر لأنه في الأصل دواء قصر فانقلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والألف متى أتت بعدها همزة مدوها تمكينا لها فجاء الجمع ممدودا على أصل ما يجب له ليس في كلامهم مسطر على عشرة ألفاظ إلا مسطر واحد وهو لقيت زيدا لقاء ولقاءة ولقا ولقيا ولقيا ولقيا ولقيا ولقية ولقين ولقيانا ولقيانا ولقيان ولقيان ولقيان ولقيانة وقد جاء على تسعه مكث مكسا, مكسا ومكسا ومكسا ومكوسا ومكسا ومكسا ومكسا ومكسا ومكسا وجاء ايضا تم الشيء تما وتما وتم وتماما وتمامه وتتمه وتماما وتمه وتمام وتمام وتمام وليل التمام ليس في كلامهم كلمة فيها اربع لغات لغتان بالهمز ولغتان بغير الهمز إلا أربعة أحرف أومأت إليه وومأت وأوميت إليه ووميت وظنات المرأة وظنيت كثور ولدها وأضأت وأضمت ورمح أزني ويزني ويزاني وأزاني والحرف الرابع قلب همزة في اللغات الأربع وهو فلان ابن سأداء وتأداء ودأس إذا كان ابن أما لم يأتي مصدر على فعل ليل إلا قرقر القمري قرقريرا ومر مرمريرا مر لم يأتي مصدر على مفعول إلا قولهم فلان لا معقول له ولا مجلود أي لا عقل له ولا جلد قلت بقي الفاضن ستأتي لم تأتي صفة على فعلاء إلا طور سيناء والطور الجبل والسيناء الحسن قلت في المقصور والمندود للأندلسي هلباج جلداء وحرباء وزيزاء وصلداء وصمحاء وقيقاء كل ذلك الأرض الصلبة فيحتمل أن تكون صفات وأن تكون اسماء لم يأتي صفة على فعلانة إلا حرف واحد ضب حي كان أي عذاب جاء على تفعال تملقه تملقا وتقطاع وتنبال وتكلام وتلقاع وتنقام وسجلاط وهو الياسمين النام البئر البعيدة القعر لم يأتي في كلامهم صفة جتمع فيها من الألفاظ بمعنى الواحد ما جتمع في قولهم ناقة حلوب الركوب أي تصلح للحلب والركوب وحلوبة الركوبة وحلبات الركبات وحلبا ركبة وحلبانة الركبانة وحلبوتا ركبوتا لم يأتي فعل على فواعل إلا في حرف واحد ليلة طلقة لا حر فيها ولا قر ولا ظلمة وليال طوالق لم يأتي فعل وفعلة الا في عشرة احرف الذل والذلة والقل والقلة والعذر والعذرة والنعم والنعمة والبخل والبخلة والخبر والخبرة والحكم والحكمة والبغض والبحب والقر والقرة والشح والشحة لم يأتي مثل حلية وحلا وحلا الا قولهم لحية ولحا ولوحا وجزية وجيزا وجزا قلت زاد بن خالويه نفسه في شرح الدريدية رابعا وهو جذوة وجذا وجذا والجذوة الشعلة من النار مثلثه الجيم وخامسا وهو وبنية وبنى وبنى قال الا ان النحويين يزعمون ان البنى جمع بنية والبنى جمع بنية وزاد غيره بغية وبغى وبغى ومرية ومرا ومرى ومدية ومدا ومدى وحذوة وحظا وحظا ونفوة ونفا, ونفا ونفا وفرية الكذب وفيرا وفورا وقدوة وقدا وقدا وإسوة وإسا وأسا وهي القدوة وجثوة وجثا وجثا وهي الحجارة المجتمعة والجماعة الجاسية على ركبهم وكسوة وكسا وكسا, وكسا وعدوة الوادي وعدا وعدا وفي المقصورة للقالي صوة وصوى وصوا وهي الأعلام المنصوبة في الطرق ورشوة ورشا ورشا, ورشا وكنية وكنا وكنا وحبوة وحبا وحبا أجمع النحويون على أنه ليس في كلام العرب نظير لقرية وقرى وأن كان من فعله من ذوات الواوي والياء جمع بالمد نحو ركوة وركاء وشكوة وشكا إلا تعلبا فإنه زاد حرفا آخر نزوة ونزى ولا ثالث لهما في كلام العرب قال الفراء فأما قولهم كوة وكواء وقوة بالقصر فعل لغة من قال قوة لم يأتي مفعول على فعل إلا حرف واحد رجل جد للعظيم الجد والبخت وإنما هو مجدود محظوظ له جد وحظ في الدنيا لم يأتي على فعل إلا حرف واحد استفقالا حتى يحجز بين الحركات بالسكون مثل جعفر وهدهد قال سيبويه وإنما جاز ذلك في عرة لأنه محذوف من عرنت فأسقط النون الساكنة لم يأتي جمع لأفعل وفعلاء صفة إلا على فعل مثل أصفر وصفراء وصفر إلا في حرف واحد فإنه جمع على فعل أزوج به ما قبله وما بعده فقالوا لثلاث ليال درع إنما هي درع ليلة درعاء لسوداد الأولها وبيطاب آخرها مأخوذ من شات درعاء إذا بيض رأسها وسود سائرها جاء فعل الذي هو جمع لأفعل وفعل جمع لفعال في حرف واحد قالوا ناقة خوار والجمع خور غزار اللبن ورجل خوار ضعيف والجمع خور لم يأتي في كلامهم كلمة على إفعل إلا إشفل الخزار والجمع الأشافي وقال عدن إبيا وأبيا ويبيا ثلاث لغات فأما إمّر وإمّع ففعل والإمر الجديو ورجل إمّر مبارك والإمّع الفضولي وذات الشيبويه إبزا موضع لم يخفف المفتوح إلا في حرف واحد روى الأصمعي أنه سمع أبا عمر يقرأ في قلوبهم مرض بسكون الراء وفي الأفعال حرف واحد قالوا ما خلق, ما خلق الله مثله بإسكان اللام وإنما التخفيف في المضموم والمكسور يقال في رجل رجل وفي ملك ملك وفي كرم الرجل كرم وفي علم ذاك علم لم يأتي على لفظ السواسوة إلا المقاتوة جمع مقتوي وهو الذي يختم الناس بطعام بطنه والسواسوة القوم المستوون في الشر لا تدخل ياء التصير إلا ثالثة وإنما أتت رابعة في حرف واحد وهو قولهم قل للجحر من جحرة اليربوع ولذلك قال النحويون ليس مصدرا لم يأتي مؤنة على المذكر إلا في ثلاثة أحرف في التاريخ صمت عشرا ولا تقل عشرة ومعلوم أن الصوم لا يكون إلا بالنهار وفي الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال وتقول سرت عشرا من يوم وليلة والثاني أنك تقول الضبع للمؤنث وللمذكر ضبعان فإذا جمعت بين الضبع والضبعان قلت ضبعان ولا ولم تقل ضبعانان كره الزيادة والثالث أن النفس مؤنثة فيقال ثلاثة أنفس على لفظ الرجال ولا يقولون ثلاثة أنفس إلا إذا ذهبوا إلى لفظ نفس أو معنى نساء فأما إذا عنيت رجالا قلت عندي ثلاثة أنفس ليس في كلامهم ما قيل في مذكره إلا بالضم نحو العقربان ذكر العقارب والثعلبان ذكر الثعالب والأفعوان ذكر الأفاعي إلا في حرف واحد قالوا الضبعان في ذكر الضبع ولم يقول أحد لماذا ذلك؟ وقلت في ذلك قولا بقي سيف الدولة وأصحابه يناظرونني عليه عشر سنين ولا يفهم عني ولا يفهم عني مع به وذلك أن الضبعان شبيه بالسرحان وهو الذئب والذئب أيضا ذكر الضبع لأنه يسفدها كما يسفدها الضبع ويقال لولدها منه الفرع وصغر تصغيره وجمع جمعه فقالوا ضبيعين كما قالوا سريحين وقالوا ضبائين كما قالوا سرحين فلما كان جميعا ذكري الضبع وفق بين لفظيهما وهذا حسن جدا في الاعتلال للغة فكان سيف الدولة يقول في كل وقت هاتي كيف قلت الضبعان لم تأتي تثنية تشبه الجمع إلا في ثلاثة أسماء وإنما يفرق بينهما بكثرة وضمة وهي الصنو والقنو والرئد المثلو التثنية صنواني وقنوان ورئداني والجمع صنوان قال غير ابن خالويه قد جاء غير الثلاثة حكى سيبويه شقذ وشقذان والشقذ ولد الحرباء وحش وحشان والحش البستان لم يأتي اسم الفاعل من أفعل واستفعل على فاعل إلا في حرف واحد وهو استودقت الأتان وأودقت فهي وادق إذا اشتهت الفحل ولم يقول مودق ولا مستودق لم يأتي اسم المفعول من أفعل على فاعل إلا في حرف واحد وهو قول العرب أسمت الماشية في المرعى فهي سائمة ولم يقول مسامة قال تعالى فيه تسيمون من أسام يسيم قال ابن خالوي أحسب المراد أسمتها أنا فسامتها فهي سائمة كما تقول أدخلته الدار فدخل هو فهو داخل لم يأتي فعول مجموعا على فعول إلا في ثلاثة أحرف مع الإفراد الفتح ومع الضم الجمع وهي عذوب وعذوب وزبور وزبور وتخوم الأرض والجمع تخوم لم يأتي جيم قلبت ياء إلا في حرف واحد إنما تقلب الياء جيما يقال في علي علج وفي أي الأجل والحرف الذي قلبت فيه الجيم ياء الشيره يريدون الشجرة فلما قلبوها ياء كسروا أولها لألا تنقلب الياء ألفا فتصير شارة وهذا غريب حسن وقد قرا في الشاذ ولا تقرب هذه الشيره ليس في كلامهم مثل بدل وبدل إلا شبه وشبه ومثل ومثل ونكل ونكل الفارس البطل قال قلت زاد أبو عبيد في الغريب المصنف نحس ونحس وحلس وحلف وقتب وقتب وزاد ابن سكيه في الإصلاح عشق وعشق وفي صدره غمر وغمر وضغن وضغن, وضغن وحرج, وحرج وحرج وشبه وشبه وهو الصفر وقال وفي الصحاح ربح وربح وجلد وجلد وحذر وحذر لم يأتي عنهم فاعل بمعنى مفعول إلا قولهم تراب ساف وإنما هو مسفي لأن الريح سفته وعيشة راضية بمعنى مرضية وماء دافق بمعنى مدفوق وسر كاتم بمعنى مكتوم وليل نائم بمعنى قد ناموا فيه لم يأتي فعل غير غير منون وفعل منون إلا حرف واحد وهو صحر اسم رأة وهي أخت لقمان بن عاد اجتمع فيه التعريف والتأنيث فلم ينصرف وصحر منصرف لأنه جمع صحر وهي قطعة من الأرض تنجاب عن الرقة ليس في اللغة زدر إلا مهملا إلا في حرف واحد جاء فلان يضرب أزدريه وإنما جاء أن الزاية مبدلة من السين إنما هو جاء يضرب أزدريه إذا جاء فارغا ليس بيده شيء ولم يقبض قلبته. ليس في كلامهم الحفيظة بالحاء والضاد إلا حرف واحد قيل إنه الخلية التي يقول فيها النحل يعسل فيها وقيل أرض فيها نحل ليس في كلامهم جمع جمع ست مرات إلا الجمل فإنهم جمعوا جملا اجملا ثم اجمالا ثم جاملا ثم جمالا, ثم جمالا ثم جمالة ثم جمالات قال تعالى جمالات صفر فجمالات جمع جمع جمع جمع الجمع قال أبو زيد في نوادره لا يقال كنا نحو كذا إلا لما فوق العشرة الذي جاء على فعلوه البرهوت وسلعوس وطرسوس وقربوس ونقفور النصارى وبلصوس طائر وأسود حلكوك هذا آخر المنتقى من كتاب ليس لابن خالوي وقال ابن خالويه في الدريدية لم نجد في كلام العربي لندمان نظيرا إلا أربعة أحرف يقال نديم ونادم وندمان وسليم وسالم وسلمان ورحيم وراحم ورحمان وحامد وحميد وحمدان وهذا نادر وقال في كتاب ليس قلت لسيف الدولة ابن حمدان لقد استخرجت فضيلة لحمدان جد سيدنا لم أسبق إليها وذلك أن النحويين زعموا أنه ليس في الكلام مثل رحيم وراحم ورحمان إلا نديم ونادم وندمان وسليم وسالم وسلم وسلمان فقلت فكذلك حميد وحامد وحمدان انتهى قال ابن خالويه في شرح الدريدية كل اسم على فعيل ثانيه حرف حلق يجوز فيه إتباع الفاء العين نحو بعير وشيعير ورغيف ورقيم أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي أن شيخا من الأعراب سأل الناس فقالوا فقال ارحموا شيخا ضعيفا قال ابن سтикиت في كتاب الأصوات كل زجر كان على حرفين الثاني منهما ياء فما قبلها مكسور مثل هي هي فإذا قلت فعلت همزته فقلت هأت بالإبل إلا من ترك الهمز فإنه يقول هاهيت بالإبل بغير همز قال ابن سيدة في المحكم قال قراء القلاب داء يصيب القلب وليس في الكلام وليس في الكلام اسم داء اشتق من اسم العضو الذي أصابه إلا القلاب من القلب والكباد من الكبد والنكاف من النكفتين وهما غدتان يكتنفان الحلقومة من أصل اللح انتهى قال تاج بن بكتوم في تذكرته ومن خطه نقلت قال الأستاذ أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري في كتاب نقع الغلال لا يوجد اسم خذفت عينه وأبقيت لامه إلا سه ومذ وثب. في قول ابن إسحاق السه حلقة الدبر وأصله ستة, بو ستة بوزن فرس ومذ أصفها منذ والثبة الجماعة وأصلها ثوبة بضم ففتح قال ابن مكتوم قال نصر بن محمد ابن أبي الفنون النحوي في كتاب أوزان الثلاثي ليس في العربية تركيب باء قاف ميم ولا باء ميم قاف ولا قاف باء ميم ولا قاف ميم باء ولا ميم باء قاف ولا ميم قاف باء فلذلك كان بقم معربا قال ابن مكتون قال أبو عبد الله محمد بن المعلى الأزدي في كتاب المشاكهة في اللغة لم يأتي في كلام العرب على افعل إلا سبعة أحرف اسحل وإشكل ضربان من الشجر وإثمد وإجرد وهو نبت والإنقض وهو بيت الكماء وإحبل وهو اللوبياء في وط اليمن وإثمت وهي الأرض القفر فإن كان الإخرط وهو شجر له نبت فهي ثمانية قال الزجاجي في شرح أدب الكاتب قال أبو بكر ابن الأمباري قال ثعلب ليس في كلام العرب أوقفت بالألف إلا في موضعين يقال تكلم الرجل فأوقف إذا قطع عن القول عيا عن الحجة وأوقفت المرأة إذا جعلت لها سوارا من الوقف وهو الذبل. قال أهل اللغة إذا كان السوار من ذهب يقال له سوار وإذا كان من فضة فهو قلب وإذا كان من ذبل, من ذبل أو عاج فهو وقف قال ابن خالويه في شرح المقصوره ليس في كلام العرب فعل يفعل بفتح الماضي والمستقبل إلا إذا كان فيه أحد حروف الحلق عينا أو لاما نحو سحر يسحر إلا أبا يأبا فإن قيل أليس قد رويت لنا أنه جاء فعل يفعل بالفتح في خمسة أحرف عشى يعشا وقلا يقلا وحيا يحيا وركن يركن فقلت فقل ذلك خلاف وأبا يأبا لا خلاف بين النحويين فيه فلذلك قصة بالذكر قال السلامة الأمبري في شرح المقامات كل ما ورد عن العرب من المصادر على تفعال فهو بفتح التاء إلا لفظتين وهما تبيان وتلقاء وقال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات ليس في كلام العرب اسم على تفعال إلا أربعة أسماء وخامس مختلف فيه يقال التبيان ويقال لقلادة المرأة تقصار وتعشار وتبرات موضعان والخامس تمسح وتمسح أكثر وأكثر وأفصح وقال الإمام جمال الدين بن مالك في كتابه نظم الفرق